وعجبوا أن منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وَإِن طَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَن نَّمْشُوَ وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يراد مَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي الْمِلَّةِ آخِرَتُهُ إِنَّ هَٰذَا إِلَّا اختلاق أُنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزاء إن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في ال أسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذل أوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب ليكه أولئك الأحزاب إن كل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 اصبر على مَا يقولون واذكر عبدنا داود ذل أيدي إِنَّهُ أواب إِنَّا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي وَالْإِشْرَاقِ والطير محشوره كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتيك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب ادخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغي بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط وهدنا ولا تشطط واهدنا إلى سواء الزراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجه واحدة فقال أكفلنيها فقال أكفلنيها وعزني في وعزني في الخطاب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 وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّ مَا فَتَنَهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا خَاشِعًا فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَذِلَّةً وَحُسْنًا يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ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 أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولول الباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إِنَّهُ أواب إِذْ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياب فقال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد ولقذفه سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم انا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 وغواص واخرين مقرنين في الاصفاد هذا عطاءنا فامنن او امسك بغير حساب وان له عندنا لزلفي وحسن ماب واذكر عبدنا أيوب إذ نادي ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أركض برجلك هذا مغتسل بادد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكر لأولل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 ابصار انا اخلصناهم بخالصه ذكر الدار وانهم عندنا لمن المصطفين الاخيار واذكر اسماعيل وليس عوذ الكفل وكل من الاخيار هذا ذكر وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَأْوَىٰ بِجَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَحَةٍ لَهُمُ الْأَبَابُ مُتَكِئِينٍ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 وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجًا هَذَا سَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ لا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُ نَاعِرٌ قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنْتُمْ قَدَّمْتُمْ هُوَ لَنَا فَبِئْسَ القرار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 قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملئ الأعلي إذ يختصمون إن يوحي إلي إلا أنما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 خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني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 قال فالحق والحق اقول لام جهنم منك ومن من تبعك منهم اجمعين قل ما عَلَيْهِ عليه من اجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولا نباه ولا نبأه بعد حين. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم.